وقال الذين أشرفوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن, نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ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 وقولنا لشيء اذا اردناه ان نقول لهكم فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا من بعد ما ظلموا لندو انهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون